ص ر ك ه ا ل ه ي ن شركه دعويه م غير ا ل م غ ض و ب ع ح ي ه م و ل ا ت م ض ا م ي ن اجتماعي ي د لهب وتب ما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 غير المغضوب عليهم ولا الضار ل قل َ ع ُ و ذ برب َِِّ الفلق َََْ من ِْ شر َِّ ما َ خلق َََ ومن َِْ شر َِّ غاسق ٍَِ إ ِ ذ َ ا وقب َََ ومن َِْ شر َ النفاثات ََِّ في ِ العقد َُْ ومن َِْ شر َِّ حاسد ٍَِ إ ِ ذ َ ا حسد ََ الله أ ك ب ر الله اكبر, الله أكبر.